وَنَظْلِمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ثم ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إلا إِلَّا أَن قَالُوا والله رَبِّنَا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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يحلكون إلا أنفسهم وما يشرون.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 فَصَبْرٌ وَلَا مَا كَذِبُوا وَعُذُو حَتَّى تَأْتِيَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ كَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَيَسْتَطَاعَنَّ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السماء فتأتيهم بآية